والجبال والشجر والدواب هو كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له الله يفعل ما يشاء هذا ليخصمان يختم بيه صلى الله عليه وسلم وطيلا نزلت في نفر من أسد وطفان <تصفيق> قالوا إن أنا خاف ألا, ألا ينصر محمد الله سلم فينقطع الذي مننا وين حلفائنا من اليهود نعم وقيل النصر هنا أن نقصد به الرزق كما في طول ابن عباس وعطاه ومجاهد رضي الله عن الجميع والأمر وصحيح في ذلك أنها على التعمين أنها على التعمين كان ظن أن ينصر الله في الدنيا والأخرة والنبي صلى الله عليه وسلم كما بينا أمس أن الله جلت عليك تبلغ النصر في الدنيا والتمكينة ونشر الدين وأما في الأخرى فساكت الله له الكرامة والمقام المحمود وهذا لا ينبغي لعبده إلا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه لواء الحمد يوم القيامة والجميع ينضون تحت, تحت لوائه وهو الذي تكون له الكرامة ما من نبي إلا يقول نفسي نفسي ارجعوا إلى فلان والنبي الذي يقبل ويقول انا لها أنا لها وفي رغاية بأبي وأمي يقول أمتي أمتي هما استأذن على ربي اذا ما في له واخر سيددا تحت العرش ويقال هذه الكرامة التي تظهر هنا في عرصات يوم القيامه فيقال يا محمد الفاراسك ان قل يسمع واشفع تشفع ما من نبي الا يقول نفسي نفسي ارجعوا الى هناك والنبي يقبل ويقول انا لها انا له وفي راتب بابي وامي يقول اماتي امتي فيشفع الناس والسلام للقضاء القضاء بين بين الناس وهذا المقام المحمود ويمسر الله والله جاء على نصره في الدنيا وحفظه من المنافقين ومن الذين يرجفون في المدينة وحفظه الله جاء من اليهود ثم الذين انتازن عليه كما أتبوا عليه العرب كميع العرش وآتوا محاصرين في المدينة وضمن المؤمنون أنهم فهو أحمد الفرأس كما قال الله جاء على وزلزلوا زلزالا شديدا نعم دلك مثل طوره اكثر من واحده باذره الابصار وبرق الكنونه الخلوب الحناجر وتظنون بالله الذنونه هنالك بطوليه الجنونه وتذنب الذات الشديده <تصفيق> عندنا <فأشفع تصفيق> سلام القضاء للقضاء فقط القضاء بين بين الناس هذا المقام المحمود ويمسر الله والله جاء على نصره في الدنيا وحفظه من المنافقين ومن الذين يرجفون في المدينة وحفظه الله جاء من اليهود الذين يؤلبون عليه كما ألبوا عليه العرب جميعا وأتوا محاصرين للمدينة وأحكموا الحصار عليها وظن المؤمنون أنهم قد هلكوا كما قال الله جاء على وزلزلوا زلزالا شديدا نعم جعوكم من فوقكم ومن أسهل منكم وإزاغة و... و... و... الأفصار وضغط القلوب الحناجر وضنون وطل... بالله الظنون هناك أبطل يلمؤنون وزلزلوا زلزال شديد لكنهم ما تزعزعوا وما تزلزلوا وما حادوا عن دينهم وتمسكوا به وما تمنتصرين قال الله في علاف وصيم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وشاء وصدق الله ورسوله نعم انظر كيف كانت المكافاه ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال ورضا مرضى ورضا لم يطاوعوا هذا ارتاف الله بتمناشه حتى بعد اللأواء والشدة التي حدثت بردة المرتدين قتلهم أبو بكر وأوقفهم وأوقف مدى الردة واستقر الأمر فاستلم الراية عمر الخطاب ففتح الله عليه الفتوحة من كان ظن عليها صرع الله في الدنيا والآخرة فالأمدد بسبب إلى السماء طبعا السماء هنا, العلو. السماء هنا العلو كما قلنا أمسا أنه السقف يعني بحبل فأشنق نفسه وقيل المعنى وهذا معنى بعيد قد يمضي السماء ثم يقطع يعني يقطع الوحي الذي الذي ينزل عنه به لأنه يكون مغطابا من الوحي وفيه من الحسد والحقد على النبي من أجل الوحي فإن أراد أن يوضي بغاية فعليه أن يقطع الوحي هل يستطيع إلى ذلك سبيلا حتى يدخل الجمل في, في الزم في الزم الخير وهنا تبكيت وتقريع وتوبيخ وأيضا إهانة وذلة ما عمل لا يمكن أن, أن تزول النعمة عن صاحب النعمة فالحاسد دائما يحترق الحاسد دائما يحترق ولا ينلم يريد هو حاسد وحاسد أن تذهب النعمة عن صاحب النعمة تزول حتى لو لم تأتيه النعمة هذا حاسد نحاقد والحاسد محترق وأعظم ما في الحاسد سوءا أنه يقدح في حكمة الله جدا فعلان كأنه يقول لما تأتي فلان ولا تأتي فلان ولا يعلم بأن الله يضع الشيء في موضعه وأن الله عليم حكيم سبحانه جدا فعلان ولذلك قال وكذلك أنزلناه وكذلك أنزلناه آيات بينات أن الله يهدي من يريد وكذلك ما تقدم من الآيات أنزلناه يعني القرآن والقرآن كلام الله تكلم الله به بصوت وحرص وسمع جبرينا جبرينا إلى الروح الأمين وفي قول أن الله يهدي من يريد تكلمنا عنها أمس وبينا الإرادة هنا هي الإرادة الكونية والسياق حاكم ممكن ممكن أسأل سؤال من الأهمية بما هو في قولي وأن الله يهدي من يريد انا أدين الله بأنها الإرادة هنا كونية فلو أحد عنده شيء غير ذلك يبينه لي وأيضا لابد من السؤال وكيف وصلت ورجحت بأنها الإرادة الكونية وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي ما يريد المفروض السياق يجعلها شرعية لا كرنية وريدوا استفصيل في هذا الباب لأيتكم تفعلون السياق, السياق مهم جدا السياق, السياق مهم جدا نعم وعليكم السلام ورحمه لا يحترق وموت ولم تتحرك الناعمه من مما انا عامله علي. عليك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هدايا عامه لمؤمن اراده لونيه الله ممتاز انا أريد من الساعه 8 هدايا طيب عيد ها ما عندكم يعتبر ان اشرايات لابين انها وقعت هذا فرد كما شري ديه اسياخ منتج اثر ديه زين السياق انا انا ويت من السياق ايش السياق الذي يجعلنا نقول يا اراض شرعيه طيب احنا ممكن نقول اجيب انا احيله علي طيب انا ارى في القوم جهاد صحيح من زمن ما ادري ما الذي كان عنده فغاب اكثر من مرة هذا ليس مستعجما بل, بل هذا اعرف انه ليس, ليس ابدا لك بخلق و... ولست ممن يتقاس حل من الأحوال عامة نسعد جدا عندما نرد أسأل الله جلال فعلاء أن يؤفق الجميع لكل خير ومبر سهل الله أمرك وفتح عليك ونفع بك الأمر الإسلامية هذا الذي نؤمله وأرجو أن يكون المانع خيرا واستدراك مفاق أرجو ذلك ممتاز يا سلس ممتاز هذا اللي اريد السياق هنا حاكم <تصفيق> الباشا اذا الحق كان هو قد وكذلك انزله ايات اذا الايات هذه ارشاد انا قلنا هدايه الارشاد هي الآيات والرسل لتبيين فلما قال وكذلك أرسلناه آيات بينات وكذلك أرسلناه آيات بينات إذا هذا هداية الإرشاد هنا هذه هداية الإرشاد والدلالة هداية الإرشاد والدلالة فالسياق علناء الشرائية لكن حقا السياق يثبت في بدايته الشرعيه لان قال انت والصحيح انها كونيه في سياق التخطيط والتخطيط يدل على الكونيه لا الشرعيه الصحيح يدل له السماء هل المغرب اجدان عندنا عندنا هنا دول من كل مكان شوية لا اوه اوه اشه اشه احيه ثلاث داية وزيادة افتر لثلاث داية نعمين لا يريب الله ان يموت فقط هذه العفريق انا نجيب الشمس كان امامي القرص كان امامي الحمد لله انا شايفه هو. اه لكن احنا مش تكدرين اللهم احفظنا احفظنا ربنا طيب لذاك الله خير نبع الله بك ذلك في السياقة ما قلنا كذلك عندنا ايات الهدافة لكن اعلموا ما انا مستوى لا يغيب الا ان يموت فقط وقال الله جلاله أن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوسة والذين أشركوا إن الله يفسر علامهم وخيامة دينا الله يعرف شين شيء يقول الله جلاله أن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين الصابعة اختلف العلماء هل هؤلاء لهم كتاب أم لا؟ وكان عليه أو غيره لهم كتاب والصابين والنصارى قال لها لدينا هذا اليهود له بالتوراة وكان موسى عليه السلام بل أغلب بني أغلب أنبياء بني إسرائيل إليهم وعيث عليه هذا العهد الجديد والتوراة العهد القديم والنصارى والمجوسة جمع الجميع جمع جميع الأمم والذين أشركوا مع أن أولئك جميع أشركوا الذين هادوا الصبعين والنصارى والمجوس أشركوا والذين أشركوا أن الله يفسر بينهم يا مصدي وهذه فئة دلالة من السياق أنه لابد من المنازع لا يستوي لهم الأمر وهذه حتى لا تعجب من العداوة الضارية بين أهل الكفران والإسلام الله يبين يبين كيف البغض الأهل الإسلام عبدوا عليكم الأنامل من الغيب عبدوا عليكم الأنامل من الغيب فيها تلالة واضحة على, على العدام الضارية من أهل الإسلام و أهل لذلك قال الله تعالى إن الله يفصل بينهم يوم القيامة في التنازع إن الله يفصل بينهم أي يقضي بينهم يوم يوم القيامة فيقضي بينهم ويجعل الكافرين في مكانهم إن الله يفسر بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد وهذه فيها الدلالة وضحة جدا حتى أن المنادع بين الطواف والعداوة لابد أن تكون لأن البراءة من الشرق أصل في توحيد الله جدا في ولا يصح إيمان عبد حتى يكثر بكل معودة من دون الله جدا في من قال أنه آمن وصحح عبد من عبد غير الله الذي عليه يكفل بذلك ايمانه له صح عند الله لما اهل رجاله يدعون انه باهل فقر ومن فقره ان هو ياتي الى الى اهل الكف ياريت ان اجعلهم اهل هذا كفر مبين كفر مستقل هذا كفر مستقل صارتا. ومن يقول بأنه لا عداوة بيننا وبين أهل الكفر كمن قال قائلهم قال أن الذي بيننا وبين يهود هي الأرض لو أعطونا الأرض خلاص انتها الموضوع ما في عداوة هذا أيضا الضلال الحق أنه لا مودة في قلوب المؤمنين الأهل الكفري قال الله جلال في لا تجد القوة من يؤمن بالله اليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أبعاهم إلى آخر الآخر قول الله جلال في علاء لا ينهاكم الله الذين ومن يقاطركم في الدين ومن يقاطركم من ديارهم أن تبروهم وتقصصوا عليهم البر هنا هو القسط البر هنا هو العطف عطف إيش؟ والعطف هنا عطف تفسير يعني عدم الظلم البر هنا عدم الظلم يواد من حد الله ورسوله لا تند أحد كتب الله في قلب الإيمان ويواد الكفر وهذه مسألة وجبة اتقنوها وقول اللي أجد الله, الله يفسه في فيها دلالة عنا العداوة لابدأ معا محتمة فهي السنن الكونية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرت أنه قتل الناس حتى يقولوا لا إلهي غالله فإن قالوا عصوا إني دماغهم وملهم إلا بحقها وحسابوهم على الله قال تعالى على الأمسار أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس وقال وكثير من الناس معناه في الآيات قال ان تطع أكثر من في الأرض يضنوك عن سبيل الله وقالوا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مش الكون أنا أريد توجيه ذلك توجيه ذلك لأنه قال وكثير من الناس كثير يسجد يعني وكثير من الناس معناه قالوا وما يؤمن أكثر بالله إلا هو مشركون قال وإن تطع أكثر ما في الأرض يدلوك عن سبيل الله كيف توجيه هذا؟ کې په دې انا بدوالك على المدري انا بشتر ميز لاي ميز انا هاتي تتخفش جدا سفر عائل كله ها اللي فتح معلش <تصفح> <ده دي. تصفح> طب هو هو الحق ايجابات ايجابات جيدة جدا لكن نقول كثير من الناس يقصد بذلك كل الأمم كل الأمم ف... النبي صلى الله عليه وسلم رأى سوادا في الأفق سد الأفق كثير نعم ماشاء الله نعم ده الأولى أسد نعم فكثير من الناس يعني من الأمم من أول منذ الخلق الله أدم إلى آخر خليقة والذي يبين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواد سد الأفق فقال هو أمتي هذه قالوا لا هذا موسى ومعه ثم رأى سواد آخر سد الأفق أكثر من الأول هذه وماتهم ومعهم 70 الف يخرجون لبغير حساب ولا عدل الافضل من ذلك فيكون هذا هو المقياس قال الله تعالى وكثير من الناس وكثير حق عليه البدل وفيها أن كل الخلق يسجد توحيدا لله جل في علان وفيها أن كل الخلق يسجد توحيدا لله جل في علان فالناجم والشجر الجميع يسجد لله جل في علان بل الخلق جميعا وظلالهم بالغضوة الأسعار كما قال الله جل فعلا وإن من شيء إلا يسبحوا بحمده ولكن لا تفضون تسفحا فهؤلاء كثير من الناس يسجد موحدا لله جل فعلا وكثير الحق عذابهم الكفار الكفار لا يسجدون ذلا لله جل فعلا وظلهم يسجد رغم أولو فيهم وكثير من الناس أبى السجود فهذا الذي حق عليه العذاب وكثير حق عليه العذاب ومن يغني الله فما له من مكرم وعني معناها أن الله عالى إذا أراد كرامة عبد أكرمه بالذل له بالسجود أكرمه بالذل له بالسجود في الأول السياق هذا وهذا الشيخ هو يود بذلك أنا أريد لي التخصيص والإرادة الله في العرب السجود وبها دلالة على أن أفضل شيء يتعب بالمرء السجود ولذلك أقرب ما يكون العبد لربي وهو ساجد وأن الذي لا يسجد لله لفعلها فقد أهانه الله لفعلها ذلك قال وما يوني الله فما له من مكرم فالكرامة كل الكرامة أن يجد لله تواعية وكلما ذل المرء لربه وانكسر قلبه وستجد لربه ارتاقى فوق السماء العلم ولله الفضل مننا ونسأل الله عدد فعلا أن يجعلنا نميع من الساجدين حقه وأنت ترى المنافقون الذين كانوا يسجدون غبنة دغلا وكانوا يسجدون خوفا أمانا لأرضهم ولمائهم وعموالهم يأتون يوم القيامة خدعوا الله فخدعهم عندما يكونون في عرصات يوم القيامة باقين مع أهل الإسلام والتوحيد يأتيهم الله جلالة على الصورة التي لا يعرفونها فقال من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا فيقول بينكم وبينه علامة فيقولون نعم فيقول فيكشفوا الله جعل عن ساقه فيخرون جميعا سجدا لله إلا المنافقون ولا يجد إلا من سجد إخلاصا لله جل فعلا يرجع ظهورهم طبقا فلا يستطيعون السجود ونسأل الله تعالى السجود للحق لله جلال فعلا وأن تسجد القلوب قبل أن تسجد الأبدان اللهم أمين رب العمين الفوائد المصمسة يمكن أن تنتزع فائدة مهمة العذر بالجهد وكذلك ينزلون آيات بينات بينات فلا يكون العقاب إلا بعد ذلك بعد البيان يعني الله الكون كله لتوحيده تا دفي هسه تفضل وننتقل الى اه اه يارب.